حبيبي لا تواسيني ترى خوفك علي دباح دخلك لا يهمك شيء من همومي ولا وصاحت أنا اللي بنجل همومك مع همي وعيش مرتاح ترى لا ابتك بقربي مصابي حله املا ترى لا شبتك بقرب مصابي حله املا تقول ارتاح لا تتعب وانا شوف الزمن مرتاح لا دعيت لعله وراها علت حت تقول ارتاح لا تتعب وانا شوف الزمن مرتاح إلى داويت لي وراها علة الناحة حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبرك وكفاح وهي من يوم أبو ندم أبد عمره التاحت حبيبي هذه الدنيا نقضيها صبر وكفاح وهي من يوم ابو ندم أبد ما عمرها التاحت وهي من يوم ابو ندم أبد ما لخيلك لا يهمك شاي من همومي ولا وصاحت أنا اللي بندل همومك مع همي وعيش مرتاح ترى لا ابتك بقربي مصابح الأمل لاحت ترى لا شفتك بقربي مصابح الامل لها دواها الصبر والعرف ترى صبر لها مفتاح ابصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت دواها الصبر والعرف ترى صبره لها مفتاح ابصبر لو دموع القلب من عيني لها ساحت تبسم لا تواسيني ترى همي لعينك راح لا شفتك تبسم لي تأكد علتي راحت تبسم لا تواسيني ترى همي لعينك راح الى شفتك تبسم لي تاكد علتي راحت الى شفتك تبسم لي تاكد علتي كشايمه نهومي ولا وصاحت انا اللي بنقلهم معك مع همي وعيش مرتاح ترى لا شبتك ب دربي مصابي حل املا ترى لا شبتك ب